وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شفعا الَّذِينَ نَزَعْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُم وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ